ثُمَّ مَرَّتْ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قُبَّةَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى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 ربه فِيهِ أفرأيتم اللات اللَّاتَ ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله وَلَهُ تلك إذا إِذًا قِسْمَةٌ ضيزى. إن هي إلا أسماء سمت. ايت لها اتوا ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون وما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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِيَجْزِيَ الذين أَسَاءُوا بما عَمِلُوا ويجزي الذين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْبِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ لُوْحِمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَضَ الْمُتَفِكَةَ أَهْوَ فَغُشَّهَا مَا غُشَّ